بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فلقاء هذه الليلة كان محتاذ إن شاء الله هي في كتاب نيل المرام من أحاديث الأحكام للعلامة الشيخ محمد صديق حسن خان والدرس الذي يتلوه أو يليه في كتاب معالم السنن للإمام الخطاب رحمه الله في شرح سنن الإمام أبي داود رحمة الله عليه وتقدم في الدرس أو في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي الكلام على الآية الأولى التي ذكرها ليست الأولى في يعني بدأ بسورة البقرة وذكر رحمه الله شيئا أو طرفا من فضائل هذه السورة وذكر أن في السنة أنه ورد في السنة أحاديث في فضلها أشار إلى ذلك وذكرنا بعض الأحاديث الواردة فيها مثل الأحاديث التي للصحيح في صحيح مسلم وفي صحيح الإمام البخاري فالذي جاء في صحيح مسلم أن هذه السورة قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة والبطلة كما فسره كما فسرها الكلمة هذه البطلة فسرها راب الحديث انها المقصود بها السحرة البطلة السحرة وفي الحديث الآخر الذي الصحيح أيضا أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقره الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فالمصنف رحمه الله أشار إشارة إلى أن في فضائلها هكذا قال فذكرنا طرفا من هذه الأحاديث ثم شرع في ذكر الآيات التي تستنبط منها أحكام من هذه السورة العظيمة سورة البقرة وافتتح أو صدر هذه الآيات أو ذكر الآية الأولى من هذه السورة ليست الآية الأولى بحسب سواء حسب آيات السورة ولكن الآية الأولى التي تضمنت أحكاما وهي قول تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا اللهم امين قال المسمح رحمه الله قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى هن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم قال ابن كيسان أي من أجلكم وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل على النقل عن هذا الأصل ولا فرق بين الحيوانات وغيرها مما ينتفع به من غير ضرر وفي تأكيد ما في الأرض بقوله جميع أقوى دلالة على هذا نعم هذا تكلمنا عنه في, في, في اللقاء السابق وأن هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وأن هذه الآية اعتاد او درج العلماء المصنفون في آيات الأحكام خاصة وفي التفسير عامة درجوا او اعتادوا على الاستدلال بها على ماذا على أن الأصل في الأشياء الاباحه على القاعدة المشهورة القاعدة الشرعية أو الفقهية المشهورة أن الأصل في الأشياء الإباحة ويعني دليل هذه القاعدة هو هذه الايه هي هذه الآية يعني هذه هذا اعتاد العلماء رحمهم الله غالبا على ذلك على الاستدلال بهذه الآية على هذه القاعدة أن هذه الآية دليل لهذه القاعدة القاعدة هي أن الأصل في الأشياء الاباحه في الأشياء حتى يأتي دليل على الحظر او غير ذلك من الأحكام الأخرى الخمسة لكن قلت او نبهت إلى ان احد العلماء احد الأئمة من ائمه المالكيه رحمهم الله وهو الامام من الامام ابو بكر ابن العربي الامام ابو بكر محمد بن عبد الله محمد ابن عبد الله ليس ابن عربي الاخر الصوفي ذاك لا هذا ابن عربي هذا الامام ابن العربي الامام ابن العربي ابو بكر ابن العربي صاحب كتاب الجامع لاحكام القرآن وهو من اجل الكتب المؤلفة في هذه في هذا الباب في احكام أحكام القرآن في الآيات الأحكام في أربع مجلدات وهو مشهور وعارف عند طلبة العلم متداول وهو كثير جليل القدر وكثير الفوائد كتاب الجامع لأحكام القرآن وكتاب وكتب أخرى له أيضا منها كتاب القبس في شرح موضة مالك بن أنس له كتاب القبس أيضا كتاب مطبوع في ثلاثه مجلدات، في ثلاث مجلدات، وهو شرح أيضا نفيس مركز وموجز على طريقته في التأليف، رحمه الله، التأليف المركز الموجز الذي صيغ بعبارات بلغة عالية القدر او عالية المستوى يعني قد لا يحيط بها إلا من اعتاد عليها كتاب القبس في شرح موطأ مالك الناس هذا أحد كتبه الجليلة وكتابه الآخر أيضا عارضة الأحوذي الأحودي في شرح جامع الترمذي أو سنن الترمذي أيضا أحد الكتب الستة فالإمام ابن العربي رحمه الله أبو بكر ابن العربي قال في هذا الكتاب في جامع الأحكام لما تكلم على هذه قال يعني هذه الآية اغتر بها كثير من العلماء وتابعهم المحققون على ان فيها دلاله على ايش على هذه القاعده ان الاصل الاشياء بحكم ليس ليس الامر كذلك هو ابى هذا او او خطا هذا القول قال هذه الايه ليس لا تدل على ذلك هذه الايه لا تدل على ذلك ليس فيها دلاله على على هذه القاعدة على ان يعني هذا مما خالف به تقريبا اكثر العلماء او جمهور العلماء الذين قلنا أو الذين عرفتم أنهم اعتادوا على استدل الاست... الاستدلال استدلالي على هذه القاعدة الفقهية المعروفة عند الأصل في الأشياء اللي استدلوا على احتجد على لها بهذه الآية لكنه قال هذا ليس بصحيح الاستدلال هذا ليس ليس فيها هذه الدلالة بل إن في معنى ان معنا... قرات قرأت عليكم كلامه رحمه الله في اللقاء السابق وتوجيه ما وجه به معنى الآية وأن المقصود بها مقابلة الجملة بالجملة أن الله تعالى أنه في, في سياق العرض لنعمه تعالى وما من الله به على عباده من المنن ذكر, هذه ذكر هذا المعنى أو ذكر هذا القول أو هذا الجزء اللي في هذه الآية ليدل بذلك على أنني أنه سبحانه يعني أن الله سبحانه سخر لكم أيها الخلق كل ما في الأرض لتنتفعوا به أنتم وأما هو فغني عن ذلك هذه لكم أنتم أيها الخلق وأما هو سبحانه فهو غني عن ذلك في في فهو في سياق بيان استغناء الله تعالى عما خلقه لعباده لينتفعوا به هذا هو معنى الآية يقول المقصود بهذه الايه هو هذا أن الله تعالى يبين أنه سبحانه خلق ما في الأرض سخر لهم ما في الأرض يعني من دواب ومن أولا من الأرض وما فيها من زروع نبات وحتى الخيرات الأخرى المعدنية من الذهب والفضة والبترول والى أقل كل هذا سخره لكم أيها الناس لتنتفعوا به ولتشكروا نعمة ربكم إذا انتفعتم به بهذه, الـ بهذه, الـ بهذه الـ النعم أما هو سبحانه فهو غني عن ذلك كله هذا لكم أنتم هذا المخلوق أو هذه النعم أو هذه المسخرات إنما هي لكم أيها الخلق خالصة جعلها لكم خالصة أما هو سبحانه فهو غني عن ذلك وليس بحاجة إلى شيء من ذلك هذا معنى الآية يقول الإمام ابن العربي وهذا ليس فيه المعنى الذي ذكره يقول هذا المعنى ليس فيه عن أن عند الأصل فيه عند الأصل الأشياء لباحة يعني هو مجرد أنه أنه في سياق بيان قدرة الله تعالى وما أنعم الله به على عباده من المخلوقات ومن المسخرات من مما خلقوا لهم وسخ خلقوا لهم وسخروا لهم لينتفعوا به هذا إيش علاقة؟ يقول ما علاقة هذا بأن الأصل الأشياء لباحة ليس يقول ليس ليس للآية علاقة بهذا. يعني ليس هو لا يقول أن هذه الآية خطا انتبهه أن الأمام بالعربية لا, لا يقول أن هذه القاعدة خطا هو لا يقول بأن هذه القاعدة شرعية المعروفة التي هي يكاد يكون شبه إجماع عليها بين بين العلماء وين وين خالف فيها الأقل لكنه هو يوافق هو يقول بهذه القاعدة يعني لا يقول بأنها خطا وأن ليست خطا إنما فقط اعتراضه على أن على الاستدلال بهذه الآية وهي قول سبحانه في هذه السورة في سورة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على الاستدلال بهذه الآية على هذه القاعدة ليس بصحيح هذا فقط أما القاعدة لا اعتراض له عليها واضح القاعدة ليس ليس اعتراض عليه ليس لا اعتراض عليها عنده هو يقول بها كغيره هو يقول بها تغيره من العلماء وقد قبض وقد سمعتم في في مطلع كلامه رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو الجامع الاحكام القران قال بأنني تكلمت هو قال رحمه الله أنني تكلمت على هذه المسألة على مساله أن القاعدة القاعده او على على هذا الاصل أن او على هذه القاعده او هذا الاصل بان الاشياء الاصل فيها اباحه تكلمت عنها في أصول الفقه يقول تكلمت عنها في أصول الفقه يعني في مجال في مجالها هناك، لأن هذه مسألة أصولية، مسألة أصولية، فأنا تكلمت عنها في أصول الفقه ولكن هنا بمناسبة ما ذكر من الاستدلال على بهذه الآية على هذه القاعدة، انا أذكر لكم ما قيل في هذه في هذه المسألة، وذكر فيها ثلاثة أقوال، قال فيها ثلاثة أقوال عند العلماء القول الأول وهو هذا أن الأصل في الأشياء هو الإباح حتى يأتي دليل على الحظر أو على غيره من الأدلة. القاعدة الثانية عكسها عند الأصل في الأشياء الحظر. الأصل في الأشياء الحظر حتى يأتي دليل على الإباحة عكس الأولى. القول الثالث ما هو أنه, أنه أنه ليس فيها أنه يعني لا يطلق لا يحكم للأشياء لا بي بي بي بإباحة ولا ولا بحظر حتى يأتي الدليل يعني تبقى مطلقة حتى يأتي دليل هذا قول الثالث. ورجح بعد ذلك بان الذين قالوا بان الاصل هو في الاشياء الاباحة هل هو, هل هو من طريق الشرع او من طريق العقل قال لا ان الذين قالوا بان الاصل في الاشياء الاباحة هو من طريق الشرع يعني الذي دلنا الذي دلنا على هذه القاعدة على هذه الفائدة على هذا الحكم هو الشرع وليس العقل قال العقل لا مدخل له العقل لا مدخل له في هذا الذي دلنا على هذه القاعدة هو الشرع يعني أدلة الشرع يعني من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أدلة الشرع المعروفة التي على رأسها والطليعة منها الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس إلى, إلى آخر الأدلة المعروفة أدلة الشرع التي استنبط منها الأحكام الشرعية فلذي دلنا على هذه القاعدة هو الشرع وليس العقل يقول العقل ليس لا بدخل له في هذا العقل لا بدخل له في هذا فالمهم أنه رحمه الله يمكن يكون هو الوحيد أو من القلائل الذي اعترض على الاستدلال بهذه الآية وهي قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على أنها دليل على أن الأصل على هذه القاعدة على أن الأصل في الأشياء يعترض على ذلك وقال الآية لا تدل الآية القاعدة نعم صحيحة هو القاعدة أن الأصل في الأشياء يباح هذا لا يعترض عليه هو ولا يقول أن هذا خطأ إنما يقول أن الاستدلال بهذه الآية على هذه القاعدة هذا خطأ يعني الآية ليست دليلاً على هذه القاعدة وليس فيها ما يدل على ذلك بل إنما هي في يعني في مقام آخر في معنى الآخر وبيّن معنى الآية كما سمعتم انا قرات عليكم في, في اللقاء السابق وهو مسجل لمن, لمن لم يسمع ممكن يراجع كلامه نصاً من كتابه رحمه الله الآن أقوله بالمعنى الآن الذي قلته الآن بالمعنى لأنه ليس معي الآن لكنه قرأت عليكم كلامه رحمه الله نصاً بحروفه من كتابه الجامع لأحكام القرآن على هذه المسألة على أن هذه الآية على أن هذه الآية ليست دليلا على هذه القاعدة أن أن الأصل أن الأصل في الأشياء لباهة أي ليس فيها شيء من ذلك. وقال رحمه الله أيضا بأن لأن أيضا يعني من توابع ذلك أو من ما يقتضي أن هذه الآية ليس دليلا على هذه الأصل على هذا الأصل يقول أن أن أن أن لو قلنا بذلك أننا لو قلنا بذلك أن هذه الآية معناها أن الأصل في الإباحة أو أن تدل على أن أصل الأشياء الإباحية هكذا اطلاقا هذا مع هذا يؤدي إلى إيش التنازع والتقاتل والتهارج كما قال لأن الله تعالى مع أنه سبحانه بين للناس حدود ما يعني يحق لهم وما لا يحق لهم بين لهم الحدود بين لهم الحدود يعني بين لك ما بين للمكلف بين للمكلف ما له وما عليه. الذي, الذي هو حق بين له بينه لك والذي ليس من حق بين. ومع ذلك يقول حصل التقاتل وحصل الصراع الصراع. ها حصل. مع هذا مع بيان مع وجود. فكيف لما نقول أن أن يعني نطلق, له... نطلق لهم هذا... هذا هذا الأصل اعتمادا على هذه الآية. يقول هذا ليس صحيح. هذا ليس بصحيح وضرب امثله على ذلك بأنه لم إن إن, ان ان ان مثل ذلك كمثل الاب عندما يقول لابنائه لقد تركت لكم او أبحت لكم او ملكتكم هذه الأموال التي عنده وفيها خيل وفيها أموال وفيها وفيها فهذا يقول لا يمكن أن يكون هكذا مطلقاً إلا مع بيان الأبي لهم كل لكل ما يعني أن يبين الأب لكل ابن لكل ابن أو لكل ولد من أولاده ما لهم نصيبهم من ذلك أما لو قال لهم هذا هكذا مطلقاً وتركه لهم لما لما ليكون الذي حصل يحصل تنازع بينهم على طول مباشرة تنازع والقتال والتخاصم وكذلك فيقول هكذا الأمر نسبة ليه؟ وكأنه يميل إلى إيش؟ لما يقول هذا الكلام ابن العربية كأنه يميل إلى ماذا؟ يميل إلى أنه ها ليس بصحيح أن حتى القاعدة نفسها له فيها نظر بأن بأنها ليست على إطلاقها أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها بل لا بد فيها من قيود لا بد فيها من شروط وقيود هذا كلام على كل حال تفصيل تفصيله كما قال هو رحمه الله في أصول الفقه نحن لا لا نتكلم على هذه القاعدة ولا وليس هو, هو درسا في أصول الفقه لكن هو بالمناسبة هذه هذا الكلام هنا لا بد منه للمناسبة لمناسبة الاستدلال لأن المؤلفين المصنفين ومنهم المصنف رحمه الله العلامة صديق حسن خان استدلوا بهذه الآية وهي قوله تعالى في سورة البقرة والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا على أن الأصل في الأشياء الإباحة فبمناسبة تفسير هذه الآية بهذا المعنى والاستدلال بها على هذه القاعدة تكلمنا على موضوع الأصل بسياحة وما يتعلق ذلك وكلام ابن العربي وإلا هذه مسألة أصولية تحتاج إلى كلام أكثر من هذا وتفصيل أكثر من هذا وبيان ما للعلماء فيها من, من, من مناقشات واستدلالات وكذا كلام طويل عريض ليس هذا موضع له للي للي للي لما فيه من من تفصيلات كثيرة ما يستوعبها ما ما يعني الوقت لا لا يساعد او لا يعني يكون عونا لنا في في ذلك فيها كلام طويل لكن مهم أن هذه هذه رؤوس هذا الذي ذكرته هو رؤوس او أصول أو مجامع الكلام على هذه المسألة بمناسبة أو لمناسبة كلام المصنف رحمه الله على هذه الآية وأنها دليل على القاعدة الشرعية المعروفة عند الأصل في الأشياء الإباحي. طيب. وبعد ذلك قال نعم وهذا دليل على أن في الآية دليل على أن في الآية دليل لن على ايش قال رحمه الله وقد استدل وقد استدل بهذه الآية على تحريم أكل الطين. الطين. ها, ها, ها الذين أكل الطين استدلوا به استدلوا على تحريم أكل الطين بهذه الآية أيضا نعم. لانه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض وقال الرازي خلق لنا ما في الأرض ما فيها ما خلق ما يعني يعني اباح لنا الانتفاع بما في الأرض مما ينتفع به يعني ما يصلح أباح لنا الانتفاع بما في الأرض مما يصلح للانتفاع به ما هو كل شيء مو كل شيء يصلح للانتفاع في الطين ينتفع به لكن لا ينتفع به بالاكل يندفع به بأمور أخرى فالايه يقول دليل على أن على تحريم أكل الطين لماذا؟ لأنه تعالى خلق لأنه تعالى خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض وقال الرازي في تفسيره إن لطائر أن يقول إن في جملة الأرض ما يطرق عليه أنه في الأرض فيكون جامعا للوصفين ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك لا في الأرض ما في الأرض في ما في الأرض لذلك ما يطلق عليه أنه في الأرض نعم فيكون جامعا فيكون جامعا للوصفين ولا شك أن المعادن داخلة في ذلك وكذلك عروق الأرض لأنها في الأرض موجودة في الأرض المعادن من الذهب والفضة وحتى البترول وكل هذه التي تخرج تسمط من داخل الأرض هذه كلها مباحة تدخل في الآية تدخل في إباحة الانتفاع بها على حسب هذه هذا الاستدلال على وفق هذا الاستدلال بأن الآية دليل على أن, على أن الاصل في الاشياء لباحة ومن ذلك المرعاد والبترول وغير ذلك كل ما يخرج من الأرض لأنه خلق لأن الله تعالى خلق لنا ما في الأرض وهذا مما في الأرض هذا مما فيها في الأرض أليس كذلك؟ فيها في داخلها نعم وكذلك علق الأرض وما يجري وما يجري مجر البعض لها ولأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عدا يعني هو يض... هو يدل بما ذكره على ما لم يذكره ما هو شرط ما يذكره ما يدخل في الحكم لا هو يذكر الشيء الذي هو بمقام المثال المثال واما الذي لم يذكره ليس معناه انه ليس داخلا في الحكم لا هو يذكر البعض ويدل بهذا البعض على ما لم يذكر على الكل يعني على بقيه يدل بالبعض على الباقي من الامثله نعم قال رحمه الله وقد ذكر صاحب الكشاف زمخشري معروف جار الله زمخشري محمود زمخشري صاحب الكشاف وهو من من ائمه المعتزله من ائمه الاعتزال وفي كتاب هذا الكشاف من من من من من دعوه او من عقائد الاعتزال ما فيه ولذلك لما طبع هذا الكتاب يعني وضعوا عليه بعض وضع عليه بعض العلماء هوامش او تعليقات عند هذه المواضيع التي التي صرح فيها الزمقشي المفسر هو من ناحية البلاغة يعني من ناحية التكلم على بلاغة القرآن ووجوه ما فيه من البديع وما فيه من من البلاغة وما في هذا يعني يعتبر في إذا لم تكن في في في أرفع الدرجات الكتابك الشاب فهو لا شك أنه من أحسن الكتب في هذا الباب من الناحي البلاغية. ونهي ناحيه اللغه وناحيه الوجوه وجوه البلاغه الوجوه البلاغيه والوجوه الوجوه وهكذا وما يتعلق بالقران في ما فيه من بديع بديع القران في رساله في الدكتوراه في الكويت طبعت مؤخرا اسمها بديع القران بديع القرآن يعني البديع معروف البديع من احد علوم البلاغه احد انواع احد علوم البلاغه اللي كم, كم علوم البلاغه ثلاثه احدها البديع البيان والمعاني والبديع اليس كذلك هذا البديع أحد علوم البلاغة لكن هذا ألف او صنع رسالة جليلة ونفيسه رسالة دكتوراه أظنها مطبوعة في الكويت وهي بديع القرآن اسمها بديع القرآن يعني ال الذي ورأى الذي, الذي في القرآن من البديع من علم البديع نعم ف ف فالزمخشري الكشاف للزمخشري من هذه الناحية حجة في هذا الباب النحي اللغوي البلاغية البلاغية وبلاغة القرآن وما يتعلق بذلك لكن ما عدا هذا يأخذ من عقائد مثلا عقائد تأخذ ما يأخذ من عقائد لأنه معتزلي من أهل الاعتزال ويدعو إلى بدعته هذه مع الأسر في كتابه كثير من مناحي الاعتزال ولذلك علق بعض العلماء لما طبع هذا الكتاب الكتاب المطبوع الآن الموجود فيه تعليقات لبعض العلماء عند المواضع التي أفصح فيها أو التي يعني استدل بالقرآن على عقيدته العتزلاء فرد عليه المعلق أو نبه إلى خطئه في هذا واضح يعني الحمد لله أن المطوع موجود في هذا وإن كان الكمال لله الكمال لله أبا الله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبا الله أن يتم إلا كتاب ما ما يأبى الله إباء من الله أن يتم كتاب إلا كتابه سبحانه إلا القرآن وأما البشر فكتابهم كتبهم جميعا يعتريها ما يعتري كل ما يصل من البشر من كمال ونقص واستيفاء وتقصير وصواب وخطأ هذا شيء طبيعي هذا شيء أمر طبيعي معتاد في في أمور البشر ومنها المصنفات الكتب التي يؤلفونها يعتريها ذلك الكمال والنقص النقص والتقصير الصواب الخطأ هذه معرضه له لأنها لا تتم أو لا يتم كتاب إلا القرآن فقط بس لذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله أبا الله أن يتم إلا كتابه او أن يتم إلا كتابه ممكن أن يتم هو سبحانه إلا كتابه أبا يعني أما أن الله يأبى ما ما تستطيع لو ضح حاولت لا تستطيع أن تكتب كتابا كاملا ما دام أن الله تعالى أبا أن يتم أن يتم هو سبحانه كتابا أي كتاب إلا إيش إلا القرآن فما ما تستطيع أن تكتب حتى لو أردت حتى لو حاول بد أن يكون كتابك ناقصا لأنك بشر ها لأنك بشر وهذا أمر طبيعي هذا ليس أمرا معيبا النقص في البشر ليس أمرا طبيعي ليس امرا معيبا هذه هذه هذه سنة الله بخلقه وهذا طبيعة البشر ولذلك قال ابن العماد ينقلون عن ابن العماد الأصفهاني كلمة مشهورة أنه ما ألف أحد كتابا ابن العماد الأصفاني يقولون داما عنه فيما يتعلق بتأليف الكتب له كلمة مشهورة في هذا الباب أنه يقول رحمه الله تنقل عن ابن العماد الأصفاني وربما تنقل عن غيره عن, عن, عن أشخاص آخرين لكن مشهور أنه عن ابن العماد الأصفاني كان يقول إيش أه أه لم لا يؤلف أحد كتابا ها ها إلا لو نظر فيه بعد ذلك لقال لو, لو وضع هذا موضع هذا ولو قدم هذا وأخر ذاك ولو ولو لهذا موضع هذا ولو ازيد ذلك ولو يعني هي اللي هي التعديلات التي نسميها التعديلات ان الانسان يعمل عملا او يالف كتابا ثم بعد ذلك ينظر فيه ينظر فيه فيحذف في يرى ان هذا الكلام ليس مناسب او هذه العبارة ليست مناسب فيحذفها ينظر فيه فيجد الكلام الكلام ان تقديم هذا اولى يقدم هذا على هذا اولى من ان ينظر يرى ان تأخير هذا عن هذا اولى تأخير ما ذكره هو مقدما تأخيره اولى او العكس يرى أنه ما ذكره مؤخرا أن تقديمه أولى وأحسن ف وهذا كله قال دليل على استيلاء النقص على كافة البشر هذا كله دليل واضح يعني دليل واضح صريح وصارخ على استيلاء النقص على كافة البشر يعني البشر كلهم ناقصون إلا من كمله الله عز وجل مما أراد له الكمال في حق الاندهوة وفي حق الوحي لتبليغ رسالة ولمصلحة البلاغ لمصلحة البلاغ بلاغ الوحي وبلاغ رسالة وأما كافة البشر فهم, فهم ناقصون أسأل النقص قال هذا كله ما هو ذلك إلا لاستيلاء النقص على كافة البشر هذه عبارة قريبة مما يعني ليست باللفظ ليس باللفظ يعني حرفيا مثل لكن بمعنى كلامه معنى كلامه أنه ما الف احد كتابا إلا لو نظر فيه بعد ذلك لقال لو قدم هذا ولو جعل هذا موضع هذا ولو اخر ولو ولو كذا التعديلات التي قلت لكم لكان هذا احسن وله كان هذا اجمل وله كان هذا أكمل وهذا كله دليل على استيلاء النقص على كافه البشر يعني لا لا مطمح لاحد أن يبلغ منزلة الكمال فيما يؤلف أو فيما يكتب أو فيما يصدر عنه من أي شيء من أي أمر آخر هذا في مجال التأليف الآن الكلام على مكال الكلام على مقام المؤلفات والكتب وغير ذلك وإلا فالنقص أو أو استلاء النقص على كافة البشر هذا في جميع شؤونهم في جميع شؤونهم ولذلك لما نزل قول تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا كبرت أو عظمت على الصحابة هذه الآية لا يكلف الله من نفسه إلا وسعها لها ما قسبت وعليها ما قبلها قال لما نزل قوله تعالى إيش لله ما في السماوات وما في الأرض وإن بدون ما في أفوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله استعظمها الصحابة وشقت عليهم فانزأ فانزأ فقالوا أينا لا يحدث نفسه يعني هذا من النقص النقص البشري الذي لم يسلمه منه أحد حتى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانهم بشر ايضا الصحابه ليسوا بشرا الصحابه لا وان كانوا جيل فريد متميز بخصائص في غايه الجلاله وفي غايه العلو لكنهم مع ذلك لم يخرجوا عن كونهم بشرا لم يخرجوا عن كونهم بشرا رضوان الله عليهم اجمعين فلما نزلت هذه الايه شقت عليهم وعظمت عليهم حتى انزل الله تعالى بعد ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او أخطأنا فقال الله قد فعلت كما ورد في الحديث الصحيح طيب نعم أكبر قال رحمه الله وقد ذكر صاحب الكشاف ما هو أوضح من هذا فقال إن قلت هل لقول من زعم أن المعنى خلق لكم الأرض وما فيها وجه صحة قلت ان أراد بالأرض يعني هذا ها ها قول إذا قيل أو زعم ان معنى الآية معنى قوله سبحانه والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لو قال لواحد لنا قال أنها أن معناها خلق لكم الأرض وما فيها هل هذا له وجه صحة هذا معنى هذا لو قلنا أن هذا المعنى هو معنى هذه الآية هذا المعنى هل له وجه صحة قلت الجواب عن ذلك قلت ان أراد بالأرض الجهات السفليه دون الغبراء, الغبراء معروف سطح الأرض سطح الغبراء أرض سطح الأرض لا يسمى الآن سطح الأرض الظاهر الأرض الغبراء إن أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء ويراد الجهات العلوية جاز ذلك فإن الغبراء وما فيها واقعة في الجهات السفلية انتهى قال الشوكاني في فتح القدير وأما التراب فقد ورد. وهو يقول عن الشوكاني دائماً يقول قال شيخ مشايخنا الشيخ الإمام الشوكاني قال شيخ مشايخنا هو شيخ شوقي يعني بينه وبينه هو تتلمذ على تلميذ الشوكاني على تلامذة الشوكاني فيقول قال شيخ مشايخنا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير. قال الشوكاني في فتح القدير. حتى القدير هذا في التفسير في التفسير كتاب تفسير معروف في التفسير المأثور. وجامع بين الرواية والدراية جامع بين الرواية والدراية شبيه بتفسير الإمام ابن كثير يشبه كثيرا تفسير الإمام ابن كثير فتح القدير معروف كتاب مشهور وللإمام الشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار صاحب نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لمجد ابن تيمية والشوكاني ألف فتح القدير تفسير لكامل القرآن وهو مطبوع من قديم وطبعات متعددة وبعضها محقق وبعضها محقق الآن اخيرا وهو كتاب ايضا من من الكتب الجليلة العظيمه ومؤلفه من امام مشهور من اعلام من اعلام العلماء ومن اعلام اهل العلم وينقل عنه كثيرا ينقل عنه العلامه صديق حسن قال في هذا الكتاب وفي غيره ينقل عنه ايضا في الروضه الندية في كتابه الروضه الندية ينقل عنه لانه شرح كتاب الشوكاني الدرر البهيه شرحه ببعض النبي هذه فينقل طبيعي أنه ينقل عنه من كتب الأخرى ينقل عنه من نيل الأوطار ومن غير قال الشوكاني بفتح القدير وأما التراب فقد ورد في السنة تحريمه وهو أيضا ضار فريس مما ينتفع به أكل هذا كل الكلام لأن هناك بعض الطوائف تتبرك بأكل الطين من بعض الجهات باختصار وأنتم تفهمون يعني هذا كلام اللبيب بالإشارة يفهمه هذا كله كلام يعني حتى لا يتعجب احد ايش الايش الطين اللي والتراب وما التراب ومعروف يعني الناس مفهوم فاهمين ان الطين طين لا ياكل احد ياكل الطين ما حد ياكل الطين التراب حد ياكل التراب اصلا يعني بالفطره مفهوم بالفطره حتى لو ما جاء دليل بالتحريم لو ما جاء دليل بتحريم اكل الطين سواء في القران او في السنه الناس يفهمون ويعرفون بفطرهم ها وبمعرفتهم ما يضرهم وما ينفعهم يعرفون ان هذا محرم ما ما يقتربون به ما أحد يأكل الطين أبداً ما يحول الطين لكن هناك بعض الطوائف التي تتبرك بأكل الطين من بعض المواضع التي يقدسونها أو يعظمونها فهو لذلك أشار إلى هذا هذا القص المغزى من كلام المصنف رحمه الله كأنه يرد على هؤلاء كأنه يرد على واضح واضح المعنى والمقصود خلاص مفهوم أنه هو القصد أنه يرد على بعض الطوائف التي تتبرك بأكل الطين. الأكل الطين هم يعرفون الذين أكلون الطين ما يعرفون النظار حتى ليأكلوا هذول يعرفون لكن الضلال عاد ماذا تقول الحمد لله الذي عافانا الحمد لله الذي هدانا والحمد لله الذي عافانا ونسأل الله ونسأل الله تعالى نسأل الله سبحانه نسأل الله الكريم سبحانه أن يمن عليهم بالهداية أن يمن عليهم بالهداية وأن يستنقذهم مما هم فيه فهذا السبب الذي جعل المصنف يتكلم عن موضوع أكل الطين وأكل التراب وأكل هذا كأنه يقصد بل هو يقصد ذلك فعلا ما ليس كأنه بل هو حقيقة يقصد ذلك والله أعلم نعم يقصد الرد على هؤلاء قال رحمه الله ولكنه ينتفع به في منافع أخرى إيه انتفاعات ما هو يعني الانتفاع ما يصير إلا بالأكل الانتفاع بالشيء ما يصير إلا بالأكل ما في إلا الفم بس يعني لا بي أخرى الطين انتفع به يبنى به الطين مع البيوت كانت إلى وقت قريب الطائف مثلا كل بيوت الطائف إلى وقت قريب كلها تقريبا قبل النهضة الأخيرة هذه والعمران الحديث كلها مبنية والرياض كذلك كلها مبنية من الطين البيوت يعني إلى وقت إلى قبل يمكن أربعين أو خمسين سنة كل البيوت مبنية الطين انتفع ولا ما انتفع بها؟ انتفع يعني ما يصير ما يصير انتفاع إلا بالأكل لا لا ينتفع مش به بالشيء بالشيء الذي الذي يكون نافعا أو أو فيه مجال للنفع به ما هو بس بالأكل هي القضية ما في إلا بطن يعني ما في إلا بطن بطون لا في انتفاعات أخرى نعم قال رحمة الله وليس المراد منفعة خاصة كمنفعة الأكل بل كل ما يصدق عليه لأنه في ناس هم شغلهم الشاغل هو البطن البطون ولذلك تجدوا يمكن يتم بهذا أول ما يعني يعني يسبق إلى ذهني في مسألة انتفاع على طول الأكل أول شيء هو الاكل طبعا أحد, أحد وجوه الانتفاع لا شك في هذا لكن هو الانتفاع الوحيد بس لا في انتفاعات أخرى انتفاع حتى بالنظر ها بالنظر بنظر الى الشيء انتفاع باستعماله في في العلاج انتفاع بالشيء في البناء اشياء كثيره انتفاعات متعدده لا حصلها الانتفاع له وجوه لا حصر لها ما دام انها مباحه ما دام انها وجوه الانتفاع هذه اباحها الشرع فهذا كله مما يعني مما سخره الله تعالى ومن به على عبادي، وليس في القضية بس فقط أكل وبطن بس نعم. قال رحمه الله وليس المراد من فعّة خاصة كمنفعة الأكل بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه. شوف هذا هو يشير إلى هذا الشوكاني كان رحمه الله؟ يقول ليست القضية أكل بس، وأيضاً ضارف ليس فيه ما ينتفع به لكنه ينتفع به في منافع أخرى. وليس المراد وليس المراد من خاصة مفعّة الأكل بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه من الوجوه يعني المقصود أن بالمنفع مقصود لما نقول المنفع يعني نحن لما نقول المنفع المقصود به كل ما ينتفع به أنه ينتفع أنه ينتفع به بوجه من وجه أي ما أي وجه من الوجوه ينتفع به فهذا يدخل في الانتفاع وليس الأكل فقط هذا هذا معنى كلامي رحمه الله ليس المراد يقول المنفع عامة ليست خاصة ليس المراد المنفعة خاصة كمنفعة حتى نقول أنه تين مطين يؤتى التراب والتراب ونقول هذا الكلام لا بل كل ما يصدق عليه أنه ينتفع به بوجه موجود فهو داخل في هذا داخل في الحكم وأنه مباح وأن لأن الأصل في الأشياء الإباحة ثم ختم رحمه الله تفسيره على طريقته ستجدون ذلك في كل تقريبا في كل آية يختم الكلام على الآية او على شرح الايه او على بيان ما فيها من احكام يقتيمها بجملة من الاثار بجملة من الآثار الاحاديث والآثار الاحاديث يعني مرويه لما يقال احاديث يطلق هذا يقصد به المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاثار اللي يكون التي تكون منسوبه إلى ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه والتابعين ومفسري السلف كقداده ومجاهد ابن جابر وغيرهم من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه شيخ الإسلام بن تيمية في المدرسة التفسير المكيه ماذا قال أعلم الناس بالتفسير اهل مكة لماذا لأنهم تلاميذ ابن عباس لأنهم تلاميذ ابن عباس لأنهم تلاميذ ابن عباس كمجاهد ها؟ كمجاهد, و... وسعيد ابن ها؟ كمجاهد وسعيد بن جبير كمجاهد وسعيد بن جبير وقاتل وغيره تلاميذ ابن عباس الذي كان يجلس في المسجد الحرام ويدا... و... ويفسر للناس حبر الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس من أشهر من أن من أن يعرف به، فهم أعلم الناس بالتفسير لا لشيء إلا لأنهم تلاميذ ابن عباس في ذلك العصر، في عصر ابن عباس، في عصر ابن عباس. قال رحمه الله وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة بقوله تعالى هذا. شوف <تكلم> هذه آثار يعني قلت أو كثرت يختب بها تفسير الآية. نعم. قال سخر لكم ما عبد بن حميد هذا تفسير عبد بن حميد وابن جريق ابن جريق معروف إمام المفسرين شيخ المفسرين وكتابه جامع البيان عن تأويل آية القرآن ابن جريق معروف عبد من حميد كذلك له مصندا دولا تفسير نعم عن قتادة أحد مفسري السلف معروف هذا قتادة ابن دعام السدوسي قتادة ابن دعام السدوسي السلف هذا معروف دائما تنقل عنه نقول في التفسير في في تفسير ابن أبي حاتم وفي تفسير الطبري وفي تفسير عبد الحميد كما كما هو عندنا الآن كثير معروف قتادة قال قتادة وقال قتادة قال عن الكثير هو, هو مجاهد بن جبر وغيرهم من تلاميذ من العباس أو تلاميذ تلاميذه نعم قال رحمه الله قال سخر لكم ما في الأرض جميعا سرامة من الله ونعمة لابن آدم وبلغة ومنفعة إلى أجل طيب والله أعلم ننتقل إلى معالم السنن للإمام الخطابي رحمه الله. وقلنا أنه مسب الله الرحمن الرحيم. قلنا أن أن أبا داوود رحمه الله أن الإمام أبا داوود أن الإمام أبا داوود رحمه الله ذكر في كتاب الطهارة الذي هو الكتاب الأول من كتب من كتب الكتب التي تضمنها او التي ضمنها هو سوننه في سوننه ضمنها في سوننه أو ض أو ضمنها سوننه كتاب الطهارة ذكر فيه تسعة عشر بابا ذكرت هذا في اللقاء السابق الأسبوع الماضي تسعة عشر بابا في موضوع آداب التخلي أو آداب قضاء الحاجة تسعة عشر بابا وقلنا وعرفتم مما سبق في اللقاء السابق أن الإمام داود ابن الإمام أبا داود من طريقته ها أو طريقته في إيراد الحديث ايش أنه يورد في يورد في الباب حديث غالبا يرود في الباب حديثا واحدا او حديثين غالبا ان الامام ماده دا ابو رحمه الله يورد في الباب الذي يعقده للكلام على مسألة من المسائل يورد فيه حديثا واحدا او حديثين في الغالب وأن الشارح وهو الامام الخطابي الشارح والامام الخطابي صاحب معالم السنن هذا الكتاب الذي بين ايدينا ياتي الى الباب فيأخذ منه فينظر في الباب او فينظر في احاديث الباب فإن وجدها كما قالوا في سياق واحد او في مقام واحد او في معنى واحد في مجال واحد أخذ منها حديثا واحدا وشرحه ما يشرح كل الأحاديث يأخذ حديثا واحدا الامام الخطاب يأتي الى هي اصلا كل ما... ما هي ليست كثيرة إما حديث او حديثين يعني نادر أن يأتي بثلاثة أو أربع حديث هذا قليل في أصل السنن في أصل السنن أبي داود لكن المهم أن طريقة الخطاب حتى لا يستشكل بعض الناس أو بعض السامعين أنه لما يسمع أنه شرح أن معالم السنن شرح لسن أبي داود فيأتي فينظر في هذا الشرح فيجد أنه لا يشرح كل حديث يجد أن الإمام الخطاب لا يشرح كل حديث من أحاديث السنن لماذا؟ هذا هو السبب أنه يأتي إلى الباب فينظر فيه فإن وجد الحديث في سياق واحد أو في مقام واحد أو في عرض واحد أو في مفهوم واحد أو في حكم واحد يعني سياق مترابطه كلها كلها تؤد يعني في مساق واحد سيقة مساق واحد ما ما, غاية ما في غاية ما في الأمر أن بعضها فيه زيادة زيادة معنى أو زيادة لفظ أو زيادة حكم لكنها مسوقة في سياق واحد فيأتي الإمام القطاب رحمه الله إلى أحد الأحاديث حديث واحد منها اما الأول وإما الاخير ايا كان فيشرحه فقط لا يشرح كل احاديث الباب لا يشرح كل أحاديث الباب لانه يدل بما ذكره على ما لم يذكره لان الخطابي رحمه الله يدل على بما ذكره في شرحه على ما لا يذكره يعني خلاص هو شرح مهمات الباب مقاصد الباب لانه شرح موجز مختصر لان شرحه رحمه الله ليس شرحا موسعا أو مفصلا ها وإنما هو شرح موجز وهو قصد ذلك هو قصده رحمه الله وقلنا ان الغرض منه رحمه الله الغرض من تأليف هذا الكتاب هو أن, أن, يجعل أن يجد المحدث فيه ما يقربه من الفقه ويجد الفقيه فيه ما يقربه من الحديث هذه غايته من التأليف لما وجد الصراع أو النزاع في عصره بين طائفتي أهل الحديث, وأهل وأهل الحديث والأثر بين طائفة أهل الحديث والأثر وطائفة أهل الفقه والنظر وأنهم وأنهما على قرب ما بينهما وعلى كثرة الاحتياج أو شدة الاحتياج بينهما من كل طائفة الأخرى مع ذلك هم متنازعين ومتخاصمين وكل واحد منهما يرمي الآخر كل طائفة من هاتين قلنا هذا في عصره رحمه الله لكن الحمد لله الآن اختفى او كاد هذا كله بتلاقي العلماء في المؤتمرات وفي المجامع الفقية وفي الندوات وفي اللقاءات الشخصية وفي كل هذا الحمد لله أزال ذلك يعني إن لم يكن كل الإزالة فجل المعظم راح الحمد لله إلا ما بقي في بعض البلدان القليله والحمد لله وهو سيزول كذلك بفضل الله وبدنه وقربه شاء لكن هذا كان في زمن الإمام الخطابي النزاع هذا والخصومة وتبادل الاتهامات والشتائم ممكن تقول أيضا الشتائم كل واحد يشتم الآخر ويتهمه بأنه في ذلك الوقت يعني أنه بمعزل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخالف السنة وأنه لا يفقه فيها وأنه وأنه وأنه لا يعرف الصحيح من الضعيف وإلى آخر كل واحدة تقول لطائفة تتهم الأخرى بتهم من و ممكن تعدها تدخل في باب الشباب مع الاسف هذا هذا واقع يعني. لكن الحمد لله زال ذلك بفضل الله تعالى زال كله او جله في هذا العصر بحمد الله بتلاقي العلماء من قمم كافه العلوم ومكافه التخصصات سواء في الجامعات او في المجامع الفقهيه أو في المؤتمرات أو في هيئات الهيئات العليا للفتوى إلى فها الحمد لله التلاقي وهذا التلاقي فيه خير كثير لأنه يعني يعني يزيل الشقة وي يع يردم الهوى يردم التي تحصل بين بين العلماء أو بين أهل العلم في ويردم ويقرب المسافات بينهم ويبعث يبعث الودة وال وال والتعاون والتعاضد يعني يبعثهم على التعاضد التعاون والتعاضد لا على التنازع والاختلاف. فالقطاري رحمه الله يأتي إلى حديث من أحاديث الباب ويشرحه ويكتفي بذلك لأن هذا الشرح وإن كان لحديث واحد فهو شرف في الحقيقة للباب كله للباب كله. فهذا فكتاب الطهارة ضم ضمن, ضمن الامام ابو داود رحمه الله كتاب الطهارة 19 بابا ذكر فيه 19 بابا في اداب التخلي اداب قضاء الحاجة وقلنا أن هذه ذكر فيه في هذه 19 بابا ذكر فيه بضعة عشر ادبا من اداب يعني كل حديث من الاحاديث هذه فيه ادب من اداب التخلي ادب قضاء الحاجة وقلت ان هذا في اللقاء السابق قد ان قضاء الحاجة يطلق آآ آآ على إيش؟ على خروج الغائط والبول بباب الأدب والكناية كني عن خروج الغائط البول بقضاء الحاجة وهذا العبارة والاصطلاح العبارة والاصطلاح هذه مأخذها من أين مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا قعد أحدكم على حاجته قضاء الحاجة أخذها من الحديث كذلك هذا يسميه لذلك يسميه الفقهاء باب التخلي، التخلي من أين أخذ؟ من قوله أيضا من الحديث قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء أو إذا أراد أحدكم أن يتخلى أو إذا أتى أحد أتأ أحدكم الخلاء او يتخلى كلمة التخلي أخذها الفقهاء من الحديث أيضا في على هذا الباب بقولهم باب التخلي الاستطابة ليس كذلك عند المحدثين باب الاستطابة يقولون باب الاستطابة أيضا مأخوذة من الحديث. وهي فلا يستطب أحدكم بيمينه أيضا في الحديث الصحيح النهيه صلى الله عليه وسلم أن يستطب الاستطابه أيضا هي التخلي هي الطهارة هي الاستنجاء هي كلها معنى واحد سواء تخلي أو قضاء حاجة تخلي استنجاء استطباب استطابة مو استطباب استطابة, استطابة استطابة أو تخلي كل هذه معنى واحد لكن تختلف باختلاف الاستعمالات بين العلماء فمن العلماء من يسميها التخلي يقول باب التخلي وماخذها من الحديث ايضا ومنهم من يسميها باب الاستطابة باب الاستطابة لانه يتطيب يطيب المكان يطيب المكان بالاستنجاء فلذلك فقال لا يستطب أخذ... بأخذوا... بأخذوا العنوان مأخذوا هذه الاصطلاح او هذا العنوان مأخوذ من الحديث فلا يستطب بيمينه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستطابه باليمين ولذلك قالوا باب الاستطابة هذا عند المحدثين عند الفقاء باب إيش باب, باب التخلي باب التخلي أليس كذلك يعني إذا, إذا, إذا أتى أحدكم مدخلاء او إذا أراد التخلي او إذا دخل أحدكم مدخلاء إذا دخل قلنا معنا إذا أراد الدخول إذا أراد الدخول فهذه بضعة عشرة هذه الأبواب التسعة عشرة بابا تضمنت جملة من آداب قضاء الحاجة يعني حوالي بضعه عشرة ادبا ومجمل هذه الابواب التسعة عشر تتلخص او تجتمع يجتمع شملها في اربعه اربعه في اربع مسائل في اربع مسائل او خمس مسائل يجتمع بها شتات هذه الابواب جميع جميع يجتمع بها جميع شمل هذا الباب او شمل هذه الابواب جميعها اجتمعوا في هذه المسائل الخمسة، وهي المسألة الأولى أن الاستنجاء والاستجمار أن أحدهما يقوم مقام الآخر. ما هو الاستنجاء؟ ما هو الاستجمار؟ الاستنجاء وهو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، هذا الاستنجاء. الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء. الاستجمار ما هو؟ كذلك. الاستجمار مسحه مسح يعني الموضع الخارج هذا. موضع الخارج مسح الموضع هذا بطاهر مباح منقي ثلاثة 3 ثلاث صفات مسح الموضع الخارج هذا من السبيل مسحه بايش بطاهر شيء طاهر طاهر مباح منقي ينقي الموضع وليطلق الانقاء بالمناسبة الانقاء المقصود به الانقاء المقصود به كما بينه الامام ابن قدامه رحمه الله في المغني أنه أن يخرج الحجر لان قلنا سجاع بالحجر قلنا أن الاستجمار يكون بالحجارة، فمعنى الإنقاء أنه يخرج الحجر بعد العملية هذه، بعد عملية الاستجمار يخرج نظيفا، لا أثر فيه إلا شيئا يسيرا إذا خرج الحجر بعد هذه العملية او بعد هذه أو بعد هذا الاستجمار نظيفا، ما في ما في بلل، ما في بلل، ليس فيه بلل، ما فيه بلل، ولا فيه اثر إلا شيء يسير يعني لا يكذبان. هذا معنى إيش؟ معنى هذا هذا الايقاء حصل الايقاء كما قال الإمام ابن قدامه رحمه الله في المغني في كتاب المغني والاستنجاء والاستجمار كل واحد منهما يجزي عن الاخر يعني اذا استنجى فقد استفخ فبالاستنجائه أجزاء اجزا عن الاستجمار يعني اكتفى ما يحتاج انه يستجمر اخر وكذلك العكس إذا استجمر بالحجار فإنه يجزئ عن الاستنجاء لكن لو جمع بينهما كان ذلك أفضل لو جمع بين الاستنجاء والاستجمار يعني الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة لو جمع بينهما كان أفضل والدليل على ذلك ما كان يصنعه أهل, أهل قباء لما أنزل الله تعالى في مدحم قوله سبحانه إيش به رجال يحبون أن يتطخروا والله يحب المطهرين لما سئل ذلك قالوا إن كنا نتبع الحجارة الماء يعني يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة وإذا أراد أن يقتصر على أحدهما فالأفضل إيش؟ الماء إذا, إذا, إذا, إذا أراد أن يقتصر على أحد الاثنين أحد المطيبين هذين فإن الماء هو الأفضل لا شك لأنه ينقي وينظف أحسن من الحجارة بدون شك أفضل من الحجر يعني ما يترك اثرا لا شيء طبيعي معروف مفهوم يعني فإذا اراد أراد أن يقتصر على أحدهما فالماء أفضل وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت صلى الله عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء وهذا هو الأفضل هذا اخذه بالأفضل صلوات الله وسلامه عليه وإذا أراد أن يجمع بينهما يبدأ بالحجر ثم يثني بالماء هذه المسألة الأولى كذلك بقي بقي بقي منها منها ان الاستجمار يقوم يكون بال بالحجاره وما يقوم مقامها ايضا يعني مو بس بالحجاره ليقوم مقام هذا تكلم عنه ابن قدامه رحمه الله في المغني وقال انه هو المذهب يعني مذهب الامام احمد وهو مذهب اكثر اهل العلم ان الحجاره يجوز الاستجمار بما يقوم بها وبما يقوم مقامها يجوز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقام الحجاره مثل ايش قال مثل الخشب ومثل الورق او ما ندي الورقه الآن اصبحت وغير ذلك كل إذا طلعت إذا إذا صنعت اشياء اخرى في هذا العصر او ما بعد ذلك يتم بها الطهاره أو الاستجمار مثل الحجار كذلك تدخل فيه تقوم مقام الاستجمار فالاستجمار يكون بالحجارة, بالحجارة ما هو مثل الحجاره نعماء اللي تصير بعدين ظاهريه ظاهر فقط إنه بس حجارة يعني حجار خلاص ما يجوز أي شيء ثاني لا الذي في في مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أكثر أهل العلم أنه يجوز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقامه بما يقوم مقامه أيضا مثل الحجارة تماما يجوز ذلك ما في ما في أي مانع ولا في أي إشكال في هذا كما يجوز بالحجارة يجوز بما يقوم مقامه يعني إذا أي شيء يؤدي ما تؤديه الحجارة من الانقاء فهو جائز مباح بدون أي حرج، وهذا المذهب عند عند الحنابلة في مذهب الامام احمد وعند أكثر أهل العلم ايضا عند أكثر أهل العلم من غير الحنابلة ايضا قالوا بذلك أنه يجوز الاستجمار بالحجارة وبما يقوم مقامه، اللي يؤدي ما تؤديه الحجارة يصح كذلك الاستجمار به، وفي هذا القدر إن شاء الله هذا اليوم كفاية، فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا. وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين ومن ورثة جنة النعيم وأن يغفر لنا ولابائنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين